والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على واجيهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَالَّذِينَ هُمْ لِامَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ هؤلاء كهم الورثون الذين يرثون الفدوسهم فيها قالدون ولقد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضمرا وَتَمْ فَقَلَّقْنَا الْمُقْوَتَ عِظَامًا فَقَلَّقْنَا الْمُقْوَتَ عِظَامًا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خَلْقًا آخر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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ قادرٍ فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرٌ فأنشنا لكم بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَاوَاقِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَاوَاقِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نسقيكم مِمَّا في بطونها وَلَكُمْ فِيهَا منافع كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتغبصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أنصروا نَعْلُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الثَّنُورُ فِيهَا فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَيْنِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاْتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مبارك وَأَن تَخْيَرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَن شَأْنَهَا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يا من ما تاكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مت وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا نَحْنُ يَا نَمُوتُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا رَبَّنَا بِنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ قَالَ أَمَّا قَلِيلٌ لَا يُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصِّيَاحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فبعدل للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يست ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة الرسول ها فاتبعنا فأتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا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 وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يقتلون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابطون ولا نكلف سَنِإِلَّا وَسْعَ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يُمْتَقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم. فيهم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 بيدنه سامرا تهجرون أ فلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي بهم الأولين أم لم عرفوا رسول لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 ألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذا فتحنا عليهم بابا ذا شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون.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 نا وكنا تراب وعظام أين لما لقد وعدين نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا الطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 بإما تريني ما يوعدون رَبِّ فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ على أن نريك ما لَقَادِرُونَ لقادرون ادفع بالتي هي أَحْسَنُ السيئة نحن أَعْلَمُ بما يصفون وقل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 ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن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 فَمَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَمْ فُسِّحَتْ فِي جَهَنَّمَ مَكَانٌ خَالِدُونَ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 علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال سَأُو فِيها وَلا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقلتموهم سخريا حتى أنسوكم غِيَ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا ظَلَمُوا أَنَّهُمْ هم الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثنا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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إلَهًا أَخْرَأْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِن